تحية المضيف يا مرحبا بالضيف, بالضيف يا مرحبا بالضيف تحية المضيف يا مرحبا بالضيف تحية المضيف من قلبنا الشغوفي تحية المضيف يا مرحبا بالضيف تحية نزفها من قلبنا الشغوف تحية المضيف يا مرحبا بالضيف تحية نزفها من قلبنا الشغوفي يا إخوتي فرحنا, فرحنا, فرحنا بمقدم الشريفين الشريف الشريف ودارنا تسامات فقدر المنفي <تصفيق> تحية المضيفي يا مرحبا بالطيفي تحية نزفها من قلبنا الشغوفي تحية المضيفي يا مرحبا بالطيفي تحية نزفها بقلبنا الشغوفين قيورنا سعيدة سعيدة سعيدة بهمسها الشفيفين شفيفي, شفيفي شفيفي ترقرقت ودادا بحبها العبيفي تحية المضيفي يا مرحبا بالطيفي تحية نزفها بقلبنا الشغوفين تحية المضيفي يا مرحبا بالطيفي تحية نزفها بقلبنا الشغوف في دارنا شعاع من وجهه الضريف زجوا له التحايا يا مرحبا بالطيف وللخزام رقص اختال بالرفيف يا ضيفنا يا ضيفنا حللت بالتشريف تحية المطيف يا مرحبا بالطيف تحية نزفها من قلبنا الشغوف تحية المضيف يا مرحبا بالضيف تحية نزفها من قلبنا الشغوف